تشعرون؟ أن تقول نفسيا حسرت؟ تقول يا على ما فرّت في جنب الله؟ وين كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن أن الله هداني لكونت من المتقين أو تقول, أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءت كأيادي بلا قد جاءت كأيادي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.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 من الخاسرين بل لله فعبد بل لله فعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطغيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا, إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أُخْرَى، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء قضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون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 ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسئل الذين كفروا إلى جهنم زمرأ، وسئل الذين كفروا إلى جهنم زمرأ، حتى إذا جاءها فُتِحَتْ أبوابها. أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حققت كلمه العذاب ولكن حققت كلمه العذاب على الكافر قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلواها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء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 الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطع وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إما في وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما اهنا لمبعوثون